إذ رآنا وانفقال لأهلهم قثوا إني آنست نارا إذ رآنا وانفقال لأهلهم تَقُولُ لِأَهْلِهِ انقُصُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْ آخِرِ قَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى تَقُولُ لِأَهْلِهِ أشئ أو أريد علماً